ودع حسين الحرير وطلعة تتنوح الرباء شاف حوها اللي تدوح والقلوب جدو شلون اعوفا للمرام جسمنا نحيل وصفك بالو على خد المدامع سايله خرته حبه قدامه مدهو شات سايله حط بعينك من شينه بن من كربله كيف نمشي ويا لجنة حجة دالله شلو نعوفه من المرض جسمه نحي للمراض جسمه نحي تمشي وانا بدمتك يا حسين يا حامد دخين عفتني عفتني وانا العزيزة ولا تعين لك فيه مني يركب عني ساوي برى حجه الله شلونا نوفا من المعراض من يبالي عزوتي حرمه ويدام وعلي من يبالي عزوتي حرمه ويدام وعلي متجدد شلون اعوف قلت أنا يعيش الطفل وسلي همومي بشوفته رحت تقلب لهم مياه والعطش فات ممتته جيتني بتاك الطفل والسهم فاري رقبته سلمت لله وقلت من الولاد بطن خار حجة الله شلو نعوطه للمرض جسمنا حي نحييما قلت بحسان الخلاف على تفلاح الوجوب يرجع وطنا سمحوا سالة دموع أو طلبوا سكن يجوب صاح دابت مهجتي بطل المواجي يا رباب حجة الله شلون عوفا من المرض جسم نحي الله يشلو نعوفا من المراض جيس ما نحي الله اشلو نعوفا من المراض جيس ما شفتي جثتي فوق التراب مطبرة دارتي عناي العذاب الطعن افنا حجت الله شلون عوفا الله الله به اليتيم الاسرى زاد روحه وركباها على حجة الرشل ونعفا من المرض جسم نحي من يباري عزوتي حرما ويتام وعلي من يباري عزوتي حرما ويتام وعلي حجة الرشل ونعفا من المرض جسم نحي Al-Laysh, no na'u-fa, ni'l-marad, jis ma'na'chi. Chini an-durha yati ma'm-sharada tli bil mal jabhal يا حجه الله جات الله شلون اعوفا للمرض جسمي نحيل